<تصفيق> أعاصير العطاش والطف وأمه اسمها هاجر وريق الطفل ما بلاه سوى دمعه ودمعه ويتمره بجد بالأرض وهاجر في المدى تناظر وتدعي ربها وتركه عزيمة تفرغ الهمة يناديها الصفا وتسعة بقلب مؤمن طاهر يناديها الصفا وتسعة بقلب مؤمن طاهر ولا تلمحس والمروان تسعى راجعا يما ولا تلمح سوى المرة وتسعى يما سبع مرات وهي تسعى وما الها كله يسعى سبع مرات وهي تسعة وملها كله كامر وسمعت صوت بشرها قليلك صار يا جمه وسمعت صوت بشرها قليلك صار يا جمه أنا جبريل أرسلني إليك الواحد القادر أنا جبريل أرسلني إليك الواحد القادر أفجّر تحتها زمزم وهي بكفوفها تزمّا أفجّر تحتها زمزم وهي بكفوفها تزمّا أصير العطاش والطفل أمه اسمها هاجر وريك الطفل ما الا لله سوا نمعا ولا روت يا مرتو اسمعي الخالق القاهر روت يا مرتو اسمعي الخالق القاهر زلال طاهر شافي وذمه تبرئ لما زلال طاهر جود هالدنيا وجود الحاضروبه وزمزم جود هالدنيا وجود الحاضر باكر رسالة قالها جبريل عن الله زالت الغم رسالة قالها جبريل عن الله زالت الغم Jabraim, khalil allalwa di, ma'a šibu zahir. Jabraim, khalil allalwa di, ma'a šibu وبنى الكعبة وبنى الأمة وسجد لله حمد وشكر وبنى الكعبة وبنى الأمة سهيل العطاش والطفل وأمه اسمها